ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا جاء آل فرعون الخصم وصلاح الثمار ورخص الاسعار قالوا اعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها وإن ينلهم أو تصبهم مصيبة من جدب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 لا يعلمون سينسبونه إلى غير الله إذن لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقال قوم فرعون لموسى عنادا للحق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 يتبع بعضها بعضا ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى وكانوا قوما يرتكبون المعاصي ولا ينزعون عن باطل ولا يهتدون إلى حق وهكذا أيها الإخوة فإن المعاصي سبب للدمار والهلاك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 المحدد لإهلاكهم انزلنا عليهم نقمتنا باغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بايات الله واعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مريته فيه واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها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 هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون وتمت كلمه ربك أيها الرسول الحسنى وهي المذكورة في قوله وهي المذكورة في قوله تعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين تمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما اصابهم من اذى فرعون وقوله ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كانوا يبنون من القصور من فوائد الايات الخير والشر والسيئات كلها لقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى والإيمان بالله هو مصدر كل قوة يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم اللهم مكن لأمة محمد يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته